يَععلمُ ماَا يَلِجُ فِي الْ الأْرض وَماَا يَخْرجُ مِنْهَا وَماَا يَزِلُ مِنَ السَّماءاءِ وَماَا يَعْجُ فيِيهَا وَهُوَ الرَّحيمُ الغَفُ وَقَا الذينَ كَفَرُ ل تَأتين السَّاع قُلْبََا وَرَبِّ لََأتِيَّكُم عَالِمِ الْ الغَبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثقالَاالُوا ذَرََّّةِم فِي السَّمواتِ وَلَا فِيأَْرضِ وَلَا أأَصْوَرُ مِنْذَِك وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكبرَرُ إِلَّا فِي كِتابِم ليجزي الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتْ كُلُّ مُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بِهِ جِنَّةً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 أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح قدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر وَمِنَ الْ الجِّمَيْ يَععملُ بَيْنَ يَديهِ بإذنِ رَبِّهِ وَمَي يَزِغْ مِنهُ عَنْ أَمْرنَا نُذِقَهُ مِْ معذاابِ السَّعي يَععملونَ لَ مَا يَشاءُ مِ محَاربَ وَتَمثِي لَ وَجِفانٍ كَلجَوَابِ وَقُدُور اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَّنَّا لَهُ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَآتَهُ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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل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 Uama aruselna ka illa ka fetellin si besira, uana zira, uala kina ekteron si la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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 min nadirin illa qalu mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu multimodal povoljene, ki ga izrako, TV-Se Sunnih, 춤� their وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا illa man wa amila salihan fa ulai ka lahum bima amiluu wa hum wallazina yas'auna fi ayatina mu'ajizina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 Vaja umeja, šoro, hum, džemija, summeja, puno,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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ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 وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِنَّا لَهُ مُتَنَاوِشٌ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ